أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا إلي الجن إلى الرشد أوحي أنه يهدي إنا نفر من سمعنا فآمنا استمع عجبا به ولن نشرك بربنا أ ح د ا و أ ن ه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا و أ ن ه كان يقول سفيهنا على الله ش ط ق ا و أ ن ا ظننا أ ن لن تقول ا ل إ ن س والجن موسوعه ا ن ر ج ا ل م ن ا ل ب ن س ي ع و ذ ن ب ر ج ا للعلوم من ا ج ن ف ز ه ر ه ق ا وأنهم ن ظ و ا س ل ا ظ ن ت م أن لن ي ب ع ث ا ل ل ه أحدا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 فمن يستمع ا ل آ ن يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم, أم أراد بهم ربهم رشدا وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائق قددا وانا ظننا أ ن لن نعجز الله في ا ل أ ر ض ولن نعجزه هربا و أ ن ا لما سمعنا الهدى آ م ن ا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا و أ ن ا منا المسلمون ومنا ا ل ق ا س ط و ن فمن أسلم فأولئك أسلم تحروا و أ م ا ا ل ق ا س و ن ع ه النابلسي ن و ا ج ه م ح ط ب و أ ا ق ا للعلوم الاسلاميه ي ن م ا غدقا ل ن ن ف ت ه موسوعه فيه م ن عن يعرض ي ذكر ربه ل ك ه عذابا صعدا م ن ي ر ذكر ر ض عن ب ي النابلسي ك ه ع ا صعدا ا وأن م ا ج للعلوم ه ا ع الاسلاميه ل ه أ ح د و أ ن م ق ا عبد الله د كادوا يكونون علي